استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم أجري حواراً مع أصدقائك في الصف أنا أحب قراءة الكتب أنا لا أحب مشاهدة التلفاز أحب الرسم لا أحب الألعاب الحاسوبية